فيه رحمه الله اي اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويسألونه بكرة وعشية سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء ونزلت هذه الآيات بسبب أن اشراف قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم وحده ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه بلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود رضي الله عنهم اجمعين فنهاه الله عن ذلك وبين له ان هؤلاء الضعفاء الفقراء اشرف واكرم عند الله من هؤلاء الاغنياء الاقوياء فان قيمه الناس بايمانهم وتقواهم لا باموالهم واحسابهم فاربط نفسك كما امرك ربك تبارك وتعالى بامثال هؤلاء الذين اذا راوك على طاعه اعانوك واذا راوك على معصيه ذكروك بمثل معاشره هؤلاء تحلو الحياه ثم قال سبحانه ولا تعد عيناك عنهم عن امثال هؤلاء الذين يعينونك على الطاعه و عن المعصيه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا قال ابن عباس ولا تجاوزهم الى غيرهم يعني تطلب بدلا منهم اصحاب الشرف والثروه الذين شغلتهم دنياهم عن اخراهم فكانت اعمالهم وافعالهم سفها وتفريطا وضياعا ولا تغرنك اموالهم واحسابهم فالامر كما قال الله ولازم الذن عينيك الى ما استعنا به ازواجا منهم ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنا ونفس ورزق ربك خير وابقى عباد الله قل المتناصحون والمتعاونون على البر والتقوى في هذا الزمان خاصه فلا تكاد تجلس مجلسا الا وسمعت اهله يتحدثون عن الدنيا وأبوابها فاقوام شغلتهم الاسهم والصفقات واقوام جمعتهم في مجالسهم الشاشات والقنوات واحاديث الناس في مجالسهم إما عن الوظائف والشهادات والأراضي والعقارات والزيادات لا يملون ولا يكلون من تكرار مثل هذه الأخبار وهذه المجالس وهذه اللقاءات حسرات وندامات يوم القيامة على أصحابها وجلاسها فقد قال صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لم يذكروا الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار فكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة صححه الألباني رحمه الله قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وبالجملة فمصاحبة الأشرار مضرة من جميع الوجوه على من صاحبهم وشر على من خالطهم فكم هلك بسببهم أقوام وكم قادوا أصحابهم إلى المهالك من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون لذلك قال أبو الأسود الدؤلي ما خلق الله خلقا اضر من الصاحب السوء ولست بحديثي هذا اخص فئه الشباب فقط بل كل الفئات والطبقات نساء ورجالا صغارا وكبارا فلقد سمعت من اخبار شيوخ وكبار في السن اضلوا بعضهم بعضا ولقد رايت بأم عيني في سفره من الاسفار كبارا في السن قد اجتمعوا على خمد ومخازي وعار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عذر اللهم لأنه بلغه الستين فماذا بعد الخمسين والستين ولقد قال عمر رضي الله عنه احذر صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا من يخشى الله عز وجل ويطيعه ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من حجوره وصدق الذي قال ولا تصحب أخ الفسقي وإياك وإياهم فكم فاسقا أرد مطيعا حين آخاه وما أجمل كلام من عرفوا قيمه صحبه الاخيار فهذا بلال بن سعد يقول اخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من اخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا وقال عمر رضي الله عنه ما اعطي عبد بعد الاسلام خيرا من اخ صالح وقال علي رضي الله عنه عليكم بالاخوان فانهم عده في الدنيا والاخره الا تسمع الى قول اهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم